الأمر الرابع في هذا الباب في باب الأخلاق باب المال وأقول باب المال وأنا قد فرضت على نفسي سؤالا عنكم أكثرت علينا في باب المال لماذا؟ لأنه كما أنه صاحب نافع هو عدو قاتل كما ان المال صاحب النافع هو عدو قاتل يقتلك على حين غره والغره مع المال في جانبين الحاجه والغفله الحاجه اليه والغفله عما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه في وقت حاجتك ويقول صاحب الحاجه اكمل يقولون صاحب الحاجه ها اما جالستم الشياطين هذا ما هو حديث يقولون صاحب الحاجه اعمى ما يرى الا حاجته ولا يذكر الا حاجته فالمال كما انه صاحب صالح الا انه عدو قاتل فصاحب الحاجه وقت الحاجه اعمى فينسى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فربما مال به المال وما سمي المال مالا الا انه يميل بالرجال وانا قد اكثرت عليكم فيه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لماذا اكثرت عليكم فيه فلان الضحايا فيه ممن كان قد انتسب الى العلم كثرت فوجب علي ان اكثر عليكم فيه واظن ان كثيرا من الحاضرين يعرفون ايضا امثله انا اعرفها واشترك معهم فيها من جميع دولنا الخليجيه والحمد لله انا ارى الوجوه من جميع دول الخليج ولا اظن الا ان هذا الامر معلوم عند كثير منا الحاضرين او بعضنا فكم قد اطاح المال بمن كان ينتسب الى العلم فوقع بسببه في الكذب ووقع بسببه في الخيانه ووقع بسببه في النصب كما يقال بلغه العصر واللف والدوران فلذلك انا اكثر عليكم معشر الاحبه بالاحتراز كما احب هذا لنفسي الاحتراز في باب المال واعلموا ان الانسان اذا حرص على عرضه في هذا الباب ونقاه وحماه سلمه الله جل وعلا وان هو لم يحرص عليه جره وقوعه في فتنه المال فيما هو اعظم منه بقدر راينا من بدات ممن كان ينتسب الى العلم في اول امره انتسب لكن نحن لا نقول عنه لا هو شيخ ولا عالم لكن بدا في هذا ثم فتن بالمال ثم انتهى بعد ذلك بالاختلاط مع النساء والرجال والصور قائمه وهذا لا يضر الا نفسه ونحن لا نعير احدا من بني ادم بذنب ولكن نعتبر بمثل هؤلاء ونخاف على انفسنا والله الذي لا اله الا هو مطلع على ما في قلوبنا وكف به علينا لكم شهيدا ان ما قلنا ذلك تشفيا ولا شماته بهؤلاء وانما نقول اللهم اهدهم ونقول اللهم ثبتنا واعصمنا والحمد لله الذي عافانا وكما عافانا نساله ان يثبتنا فيا احبته يا احبتي أوصيكم ونفسي بالحرس في هذا الجالب فإن من زل في دينار فقد أذل العلم للناس